بَأيَدَمْ بِمُتِلَسْ وَإِذَا الصُّحُبُ نُشَرَتْ وَإِذَا السَّمَاوَاتُ جِبَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سعرت وَإِذَا الْجَنَّةُ لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ألي يستقيم